ويلو يوم إذ للكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويلو يوم إذ للكذبين ألم نخلقكم مما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 أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء أنفراتا ويل يومئذ للمكذبين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 جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ المكذبين. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون